الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهذل الصراط المستقيم صراط الذين أن أنت عليهم. in love Ik hebben het You're the one ويكون الجبال كالعلم